الوحدة الثانية الدرس الثالث الإنترنت أربعة استمع إلى الرسائل الصوتية الآتية ثم املأ الفراغات مستعيناً من القائمة كما في المثال واحد من فضلك سجل رسالتك فسأعود إليك في أقراب فرصة اثنان، اضغط على الرقم تسعة للترجمة إلى الإنجليزية. ثلاثة، يرجى الاتصال فيما بعد. أربعة، الرقم الذي تطلبه مشغول حاليا خمسة، انقر الرقم الداخلي للشخص الذي تطلبه. ستة. Rakmı, ki t t l